ah ah ah ah ah وش جاكي يا خالي طولت بغيابك طولت بغياب واول مثل غن لي واول مثل غن لي وانا انت يا غايب فيلك ما هو صاي وانت يا غايب فيلك ما هو صايب بحال حال أحبابك, أحبابك لا تردني خايب لا تردني خايب ما دمت لي غالي اسأل وش في حالي ما دمت وش في حالي شفني من أسباب بك شفني من أسباب بك من شغل بالي بك من شغل بالي لا تكون ضدي تعال بس لا تكون أبض ضدي تعال بس عندي لو تبدأ بتابك Luo tulevat avkaa, kauan kauan kauan kauan kauan kauan kauan kauan kauan kauan kauan kauan kauan kauan kauan لا تغفل ابواب كل تغفل ابواب ارجوك فهمني ارجوك فهمني لو خاطرك زال نرضيك مهما كان لو خاطرك زال نرضيك مهما كان كان ما مجد شوقي ما جابك على الهجران و على الهجران و شلو ننسينا و نسي ليالينا و شلو ننسينا و نسي ليالينا بالله وش صابك بالله وش صابك Mä tapa säädyt minä, mä tapa säädyt minä. Mä käytän säädyt minä, mä käytän säädyt minä. Mä käytän säädyt minä, Let's run